كهوم المفيحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل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 وألقى في الأرض رواسيا تميدكم وبث فيها من كل دابة وعزلنا من السماء هَٰذِهِ ثِيَابُ الْقُمَانِ الْحِكْمَةِ أَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَن يشكر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حميد وَإِذْ قَالَ الْقُمَانُ وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله, وفصاله ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب الي ثم إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن فتكن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بنا الله إن الله لطيف خبير يا بني قم الصلاة وأمر ذلك من عزم الامر ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشك واغض من صوتك صوت لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ, وأسبغ عليكم عمه ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا, هدى ولا هدى وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إِلَى عذاب السعير استمسك، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 110. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد ان الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلم وانبح يمده والبحر يمده من بعده سبعه ادخر ما نفدت ما نفدت كلمات الله لا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخّى الشمس والقمر كل يجري إلى أجر وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا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 وما تدري نفس ذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت